محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لسان يفقه قولي اللهم امين مش كانوا بالي بر السلام ورحمه اخوان ليب لو القيف يا شدا بث ما الكواب بدا بزين يا افسله مخايله بكتاي بفتنه الدجال هنديا دم صمانان سربيان بو يغلعاب يتوا ولا اشكي اثامها حنا هلاك شركه ملحمال کبراک جنگی جوری را مکان بود و پاچ و ربارو بنا و حصاری دجال بودن بلامفرک و نخواهی جورثک و تنکابن سیبان و ایثک آن دو فرق داده تیاک هدوکی مجذبی درون لعل خو لعل پیغمبری خواه شو صلوات و سلامی خوایل سلبی که محمدی مادیه کدیان فرمودی پیغمصا صلیم باسی هاتنیاک و مجذب هاتنیا د نو می نیشن عیسی سلامی خوایل سلبی که ولا حديث كاني في غمرة شهادت الله وسلامي خوالي السبعة أماجا، بس لأن ده حديث صحيح أماجا بقرا نودا بذيني عيسى كالسلامي خوالي السبعة كفين ما يبشرين كتير بجلوب باريا التصريح بما تواتر في نزول المسيح كي يقل علماء كاني حديثي إمام كشميلين وثيتي العلماء كاني حديثي هندستان كويكدوتوة ح... حديثي صحيح كوي بالتكراره طبعاً كبعض دابزين عيسى أكاد سلامي إخوائي للثربة كا قي شو تحدي تواتر لفرموده كانه بل إخوائي جودا هرب يشتل لقرآن بيلوذة أويبو بيان كذن كعيسى كاتي خوي للثربة في جولا ككان نكوجر واصل يعني لواتل خارج ندراوه وا وأوي كجولا ككان بيان واي خشن في هالخلطان وهذا نعيسى عن كوشت ما نيم عيسى ما كوشت وفخر بواكن كعيسى عن كوشتو عيسى شان قال للحق أن الرج أن داته وبيان الله بوجودك أنا عليه وما قتلوه وما صلبوا نخير نكشت يانو نتوانيش على خاتيبا ولكن شو به لهم بل كخواي جورا يك يك خسر شاوي أو أمان بشي أو كيل عاد يكتو ثلامي كيان كشتو وأنثاني عثمان كشتو وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه أو عنك تياب أو عنك كاب كتونة جمان ولا اختلاف يعني لا سر ولا مثلا لا دول سوى حتى مثلا كبر عصيل هل يكيل الرغي خوي ما لهم به من علم إلا تباع الظن هيتش كامي علمك راسقيني لسن مسلاك بيا نبو هل يكو بقماني خوي قسي كردوه وما قتلوه يقينا و كامي شاندلنيا نبو لويك براسي كشتيا بل الله إليه بل كو خواي قورا برزي كردو خوي رفعه الله إليه عيساي برز كردو بولاي خوي وكان الله عزيزا حكيما شتيكي قرسي جنية بخوا حکمتی کتیاب و حکمت اکشی خوی زانی و تل آخر زمان اینه تو باب راستی به همود دنیای بلند نمتو معیسام مکری خوام من نمتو عیسای کریخوام نوتو مخوام نوتو مکری خوام نوتو ما روح القدسم و امشی کهاتو امر را بنای منو دجای که علم من عیسام ایا بس ارزها خوایتی بکه با ایش کوچه خواند که پشانی خالق باید ثلمنه مخوانیم امیجاتویم مخن بنویسیم دیت و رابطه دیکو درست که ایش خواه و اشکوچه ول ناجته و بیثلمنه ک عیسی هر عبدی خواه دیت و ثل زی امر آسیانه ثلمنه بخال که لمن بخال ک متمم عبدی خوام قد دوای خوایتی من بالله و دیت و ثل ارز آوراسیانه بخال که رون کاتوا دوای ک عیسی خوشي is why the Lord wanted to من more and more. O God told me that we are much more겁 Garush! Ok I guess the truth speaks to you and the opinion of trying tonhk Is there is body ¿ Boyan, especially you is telling you With نشان یک زانیاری یک سبارد به حتنی قیامت عیسا هم که دو بنشان یک بزانیاری یک درباری بچی بنزیق نو یک قیامت که عیسا حاتو خوار او بزان اخیری روزکان دنیا و قیامت نزیک و تو الايه که اخوای گوره قران و ام من اهل الكتاب الا ليؤمن النبيه قبل موتي هیچ کس نمی نمینه لو مسیح یانیک الین اما امام لسديني لا لا عيسى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عيسى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا القدس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قلت ايثان امرده ايثان سند جارك جيتو الثل ام ارذا وهكي ما ما معجزة كم فيها داود كأنا بهيج كسي كأنا ندروه في المهدي وكهلا لثرب يشك قثلا جل خلقك أي بPILEش قثلا جل خلقك أي لثرب يشك قثلا جل خلقك أي بPILEش قثلا جل خلقك من الله ثرب يشك قثا تؤتي إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا خواه يقول كتابي كتاب يبو من العدو مني كله وفي يا كم إخوة يمكن القصة إني عبد الله من عبد إخوة؟ لذلك بيشكر ومالو تأتي قصة لذلك لا أما معجزة؟ بلا القصة الدن ببيري بو معجزة وهمو كثيك في القصة آخر كتو تمنو أي أما بو معجزة؟ بو عيسا شو المعجزة لك عيسا بس يصيصي صاليخ واغلك يا شعب وعصمان قال ايساي كبسيصي صالح امام بيوان ما امر دو جاري کي هين مؤثر زي حتا پير بي اجري به پير شقته بو خلګه کا پير يکي ودان نكاتڅه او 2000 او ده فالتي پريو جاري کي دتو مؤثر زي قصبه خلګه کا اميتو اثر زي حتا پير بي بو يکي معجزه بو يکي به پير شقنه نشي او كله نه ولا شقنه کي اهدو معجزه بو ايمن معجزه ني پير شقبه اختيار شقبه بلغه بو ايسا معجزه سلامي خواله تر چي اب سيصي صالح جيان نباو دو هزار و آن دو سالتی پرها تهدیت خواره او کاتی کیش کدیت خواره قصه بو خلق کات دمنه تو لس ارس تا پیر بید او بوی ابو معجزه کات او لسربیش کقصه کنکی لسلا قصه کنکشی معجزه بوام قصه کنکشی لسدمی پیری هر معجزه بو اما نه مو آمادن لقرآن کعیس اجاری کسلامی خوای لبید تو لس زید دیجیلوها مو فرمودی پیغمشت سات بيغمافا سلام يذ لعيسى ابن مريم عند المناره البيضاء شرق دمشق لا حديثك بيغمافا سلام كرا صحيح الجامع شيخ البانيجف في الصحيحه ال دمشق كات عيسى عيسادات خوارو للي منارس بك لخور هلاتي دمشق للي منارس بك لخور هلاتي دمشق لوي دابث لوي دت تنانت من لا انجيل برنابا شا آماده‌ی آمده‌ام دوستی و تو کیس اخوی بالذکار کارلی لآخر زمان دی سانو گرمو نگلم انجیل چار انجیلی لقامتی و حنا و مرقس کاتالبردی مسیح کنیم را که همیانگوریو الله نعیسا و توی مرخوام و قری خوام نعوذ بیلا و نالب لو انجیلی برنابایی که نام اکتبری پاپال فاتیکان قشیکی خوام بنای فرام رینویا چار صلّم و پیشنهاد داره تا کو امروزه تلبرد سیانو با اشکل با ثراثی حقیقتی عیسی که سلامی خویله به کبرنابایی تلبه خوینوسی و توی بالامواد ونصي هي أمر لا بعض ترجو ترجع مشكلة أبو ثمانية على بي. ليا إيسا السلامي إخواني عليه الحق أقول لكم متكلما من القلب حقا أن فيلم ولا ناخذ رجس موقف ثيأكم إني أقشعر لأن العالم ثيأوني إلىها. الله الم مجرد رجال جانم دكيوتة لرزة كاتك أخلك من بخوان نوابا نعوف بالله لا تلفي خوالي جانم دكيوتة لرزة كخل أجواب من دلاء.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 لجاتي اخوة من ودايكم برثا لعمر الله الذي نفسي واقفة في حضرته إني رجل فان كثائر الناس سنبو خوايك الجاني مني من يبدا سيارم لخزمتها والساوى من وكوا باقي أو خلقيت من اشتياءة أفوتهم أمرم على إني وإن أقامني الله نبيا على بيت إسرائيل لأجل صحة الضعفاء وإصلاح الخطات خادم الله وأنتم شوهداون على هذا من يبي يغمرك خوايا من أردومي خزمكاري خلقي فقير واجارم خوايا من خلك خلقي قناه بار وتاوان بار رق إخوان بشان نمو بيانجير وبلا إخوان وأتوش على هذا إيو الشياطن كمن نموتو خوام وتوما عمد إخوام تغمريك إخوام مخان كيف إني أنكر على هؤلاء الأشرار الذين بعد انفرافي من العالم سيطلون حق إنجيلي بعمل الشيطان شبو خلق أبلم كالدواء الرشني من لم دنيايا بعد انصرافي من العالم، ناله بعد الموتى، الله بعد انصرافي من العالم، شيء ما خل قبلهم ومن لم دنياي الرشتم، أتن انجيلك من جوارن بطال يكناوب سيطيلون حق انجيلي بعمل الشيطان، أتن كان الشيطان يندرج فيه، قسي الشيطان خاننا وإنجيله كموه، الله إن عثاوته من خواه من كريخواه نعوذ بالله، الله شيء أم في ولكن الثاء قبل النهاية، بلام لا، يشكو كوت أيها But we will come before the end And we will come with you, Elia and Elia And we will see all those things that will be the end of our lives There was also a question about Elia and Elia There is a question about Elia If we ask Elia, we will ask و شاید یه دین دسر آخره پنی که آبختانه هم بدیمی منو درس کرد و کوتومیان من خوابوکری خواهم و آد جالشی که لوکاتی عید عی خوایت که بنای عیسی و السلامی خوایل بیام. ملیم جیلی برنابا بنصامهاتو. بله. جب کردیکش درباری او باز که نوتنش شورسریم عیسیت شون السلامی خوایل بیاد که دید خوارو چون بیناست و پیغمشت آسمانه دزروس میشکلیشیم آمبو کرد. اب بن عبدالرز و رحمتی خوایل بیگرتو ولی پیغمشت آسمان فرمی الشيء مراجع إسحام بينيو، موسام بينيو، إبراهيم بينيو، فلما رأيتوا عيسى أو موسى أو إبراهيم، عيسى أو موسى أو إبراهيم بيني السلامي خوانيبي، جب بس عيسى كف، جعد عريض الصدر، الله كره كيسور كعب وثور أبو، جعد عريض الصدر، جاء لثماني عربيا بقش خايش بكاريو كقجي أو بيت بقتش تاكيو بس خاف شربته عريض الصدر، الله كره كيسني پنبو سن پن يكيب بثور كعبو. ado celebrate But God Trust dmt this is God it's ليس بيني وبينه nor يعني him, Eli لا بيني jesus oination that is heaven shall know in people 皆さん will be ashamed of rat from friend from east from near the lo�� hasn't or Jesus are LO I do God whom friend he O waters can be on back on the road. The الى الحمرة والبياض بلا يسبي سر سبيت يا كلب. ينزل بين ممصارتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. دوب وشاكي ذردي لبركاتك دابذ. دوب ورجي ذردي لبركاتك دابذ كأن رأسه يقطر. علي عب قجابة برشاد تخاروا وإن لم يصيبه بلهر. عشنا عايش في أودية. علي قجابة تصور. علي عيب يا تخاروا. علي تزال حمامات وتداروا. كشي كثي شكي ترجني. قشخاء ببركته. أنا بيقمنا صلاة النص في إثنين بوكالة كذا أثنى. بس. لفالموديكي كذا كب بيني بيقمنا عند الكعبة الله أمشوا من خم بيني الليلاء من الخومة. فرأيت رجلاً آدم كأحسن ما أنت رأي من آدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت رأي من اللمام. الله بياك بيني بل عم جواتين رخاشي كلا بيا واحدا. هبو جواتين خاوي كرده بو بري قد رجلها فهي تقتل ماءا شوري كرده بو خاوي كر بو قشي تكتكي اوليات خوارو متكيا على رجلين دثي خثبوثرشاني دوبياو او على عواتق رجلين داك دثي خثبوثر ملي دوبياو يعني دوبياو ولا بنبالي ابو دوكاز يطوفوا بالبيت ها فكر دوري كعبه فسالت من هذا وتم امكيا فقيل المسيح ابن مريم كان عايثا كر مريم باید بیایم سال سال من همیابم من بعض ذکات کافر میت شکل ایثارشونه. لرمانی کافر می اشمه الناسی بهی عروت و جلو مسعودی سقفی پیک ولی سلامی خواهند آورد و عروی کلی مسعودی سقفی آبی. البته امشوبی نم رجله عروی کلی مسعودی سقفیه که یه بول ناو حالا نی پیم رفته فلم نه نه رجله وجو. باشه. اش عروی کلی مسعودی سقفیه که بوله حالا دوست ذکاری پیم رفته فلم ل نوای سیکوریت معاونج رضای خوایل به با مانعیار تو سبارت با شنیده بذینه که عیسای چنیتی ده بذینه که اول پیغمبر صلاه الله المسيح ابن مريم لو کاته ده کاته كان کم صومانه کار حصار و جمارو ده ول لو کاته خوایج و رع عیسای مريم دنیا فی عند المنارة البيضاء شرقی دمشق ل لای مناره بیکل ل خورهلات شاری دمشق لیو ده بين بین مهرودین دوب وشاكي زعفراني إلى بردة الزردة واضعا كفيه على أجريحة ملكين هدو لبيدسي خصوة سرش بالسرشان دو ملايكات إذا طأطأ رأسه قطر كسر شور كردوت كتق آي ليدة أخوار وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلو كثري برزكاته وقدا كمرواري بيا الشور بيتو آوكا. فلا يحل لكافرين يجد ريحة نفسه إلا مات وننفسه ينتهي حيث ينتهي طرف طرفه. افرمت هيد كافر يغنية لو كاتب كم إثارة عبد الله ثعلب هيد كافر يغنية بوني هناسة إثابك إلا أمره. بس كافر بوني هناسة إثابك أمره وأفرم هناسة كشي حتى شاي بركات بوني ديت. يعني أمن ده هناسة إثالة حتى يعني... شاي إثاب كافر ك كافر شاي تيب كي رهيد رجعت. لبرو كي كفناتو أنا بكافرين بنتو هالشي بينة يكسر باور أو يجاي بعثاك بكافرين منه أبد فيطلبه حتى يديكه بباب اللد شند الجال كويت حتى لا يرجع اللد لا يقد سجرا فيقتله إن جايك وجه ثم يأتي عيسى بن مريم دعوى كي يرد الجال كويت حتى لا يرجع سياتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسحوا على وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنة إن جايد بدويها كان عيسى كهم مليان بارق وشاين بقولات شوى لم ولم حصاريا لم قرانيا لم قاتقريا لم نخوشيا لم نعامتيا لفرديني خواسا دنيا ندوران روبارو الدجال بنوا روبارو بنوا همقوات الدنيا بنوا تحملي أو همو اوهم أو همو آقلوا همو دوكالوا او همو شرقوريا كان لقل يقم مليون قوات روما كرديانا محميين ماديكم كومونتو امر الشرانات امجل شرانا امقج خولاو يعني كتشنف صالح لم وضع على بينا اخوادي هذا كان بيغمر ثلاثه نفر من د فيني بثلي اوانا في الخوشيانه كادو او مبرزه فلاتو او ندرجه وبرزه او لا قلب كان ينبوك على بهشت طبعا أم من نال نال هنا وكات أو منارس فيوش كبير ما صار سالم بعثي فردي فيهم راس بهيش و منارس فينلا لقد سنا هنا نبوه لدى دمشق. بلام أمره وكات لديه موجز ذيك فيهم صار سالم ووأي كبدانه ونذيبه تو مناريد روس كعاته وأكويته تنج مضغوتي أمويه لدى دمشق. حتى سبتش دمشق للسوليا أيبينات آوا تمناری که اسبی گوری بر ذهنش کسبچلیو ببینه که اما اصلاً سلامی پیغمد اساساً نمی‌گویم آخرش آدند اسکریو. هر وحشان زیگ شاری قصی شار که بنای آلوده و بتنیش تیویتی که هندی زنان پیانوی ایثار سلامی خواهند بلهید در جالکو ذات آماده با آن که در جال دفی هال دیابو آبی لبعلودیج لثوریا که لدیمشق با همان شو افتاد گرکیا که لبعلود لناوثوریا نصف لناو دیمشق. كذور به حديث سكان أما كان عيسى لا يمنع رسب يك لا يمزقتي أموي دابزت لخرهاتي دي دمشق وقت كذا جرّاك على دفيلة لا يأبى بل لنا ده هلنا وجد والله تعالى على. الآن هنيكس خيالي وبرابله عيسى دابزت في غماري كتازه هدوء دوي محمد وصلات وسلامي خيال سبب نخير قطعا بهش وشجوانية لدواء محمد صلات والسلام خيال ثرب في غماري روجك أن تغمس أصلم توراتي كي بدث عمركوري خطاب أو بني توربو حتى كل هذا متجعد كوكا شن توريا مند توريا كي فيوديابو وتى قسم بخوا كان موسى حيا بين أصريكم ما حل له إلا يتبعني فلود قسم بخوا موسى إذا زينو بآلنا وتأنا بس تنه أوغي بوها من كت بوينبو في غمار بيت لا دو عملوا في غمار الدنيا عيسار سلام إخوائي لا ثلبي حال وقودي شانية كميكا باید دان منوکو پیغمبر دع نبزیم، بلکه وکو نفری از امتی محمد دع بزیم. دین اسلام و تعیسار خب، یک تعبیر سیبی مبسوثه است. باید کنارله ایمامی مسلمانه کن به دعای خوی پیش که نه خوی نیوزن دعای محمدی مادی آقا. اما امام پیش آن به هر لحه هاتم ديني محمد صلى الله هاتم توحيد الصلب هاتم حكم بقرآن كم نهتم برنامج كتاب بين بث القران نهتم ديني كبير بث ديني محمد صلى الله عليه وسلم خويلد بن بو يك ومنتوي مسلمان يشكا لجماعته بما اوثه ونوجد دوي مسلمان يشكا كلامتي محمد صلى الله عليه وسلم خويلد بن جابريك رعي عبد الله رزق رحمتي خويلد به وما نجرته دلاب في مصاص نفر ويفنزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم عيسى يكون مديم دعابة فيقول أميلهم أميل كأن الله على الصليب نفر مقول فيقول لا إن بعضكم على بعض من أمرائه جوري ختان أميل الثرك ذي ختان تكريم الله لهذه الأمم رزق خواياه تيبا ممتا من يشج في غماركم يشترنكم إياه إمامك تربى له ختان بيت الحديث كهذا فما نجرته فما كيف أنتم نزل فيكم عيسى بن مريم فأماكم منكم پیتانتشونه که عیسای کویی میگم لناو تان دبازه تو، باوی خوتن پیش وعیتی تام که، باوی خوتن، فا امکوم منکوم. ناله، لح رضایت کنه که علاش ف امامو کم منکوم لمان اثر میف، فا امکوم منکوم. ابنو آبیزاب که ایشکال دیوانی، لجراای فرموده که علاش باولی الله، تدیم امکوم منکوم. دومی م امکوم منکوم یعنی چی؟ یعنی باوی خوتن امامه تام که، باوی خوتن پیش وعیت که، دومی ما فأماكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى والسنة نبيكم صلّى يعني بكتابك إخوة أو كتابك أبوء وهاتوا وبسنة تقي فيها مي خوا صلّى الله عليه وسلّم كريه شو من منكم يعني حكم بويخوت أناكم بقرآنك يخوت أنا وبسنة تقي خوتنا نهاتم دين الكتاب ذبينه لفَرْمُوْيَ إِيْكَ اشْهَرَ بُهْرِيَ رَبَّمَا نَجَرَ لا يهلن ابن مريم بفجر روحاي حجنا معتمرا او ليسن انهما الثلمه لفجر روحا او ليؤتى به حج عمره لاداء ايثا يكون مريم وكئوا احراما بثيب حج دي حجك حجك عمره زكات ايثا يكون مريم كاتكادت وكون افرك يومتي محمد صلى الله عليه وسلم ووجد يومتي محمد وكاف الله عليه وسلم وكون يومتي محمد يجب قران والسنه او حكمكاد ووكو حجكك ولكن يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم يقول لي في يكون محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لك ان يكون محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لك ان صلى الله عليه وسلم يقول لك ان يكون محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لك ان يكون محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات خو رصد يا أبا عثمان أليم؟ عثمان ببارك زوي بركة خو بين الدنو حتى لو بذرت حبة على الصفة للنبات أكدتوك بخي تثير برد الرقيق أخوة روينات بركة في آوارجة مثلا وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره يقول بلاي الشرات يبر الشق فلا مالي نادا. ويطوى على الحية فلا يضره بأني بمالك يتونادى ولا تشاح ولا تحافظ ولا تباغض نرق نكينا نبغض الذل من من الفدمي الفابرن بربيكتر لو حديثك بيروس سلام فرمي فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في امتي حكما عدلا وإماما مقصفا افرمي عيسى كريم مريم لأمتك كما بيت حاكميكي دات پرور پیشوايكي ريكورات افرمي خاجش كيلت صليبك امه في احيانا عم العام خاطيك فيانو ممنوع يك وايد ناهيلد براس حرامكا گوشتي براس لنوي عباد فَرَنَّ لا أَبَات بارا بخشين وازديدين اا ويترك ويترك أوه علي خ... ناكري بخير اما جبو يله فقير نعمل بو يك خير كانت تا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 حتى يدخل الوالد يده في في الحياة فلا تضره من دفقات الوالد مارو في ممارة ويناده وتفر الوالدة الأفذة فلا يضرها من هذا الوالد يتشير دعماي درندا أولي فلا ماري لينادا ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها قرق لنا مر... مره مره مرة الصغاق كي بي... شون باسيك على أول ترسل لنا منه وتملأ الأرض من الثلمي من أم الدنيا <سؤال> بربلة أشتى كما يملأ الإناء ومن المعترق بربلة أو أودنيا بربلة خوشيو أشتى ترفو رقنامنه وتكون الكلمة واحدة فيها مفهوم معننيك خلافات نامنه دمدموجماعتي خو مجماعتي خو حذبي من فلا يعبد إلا الله غير كفنا كذنبرسه وتضع الحرب أذراء ترجع وتثب قريش ملكها ملك ذا صلاة بسر قريش ونعم وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بأهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنم فيشبعهم ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم وتكون الثور بكذا وكذا من المال وتكون الفرث بالدريهما فيغمص الله عليه وسلم زی وقوع دفع زی ویلیت پاک و صادق بتوان اما نبرانه برای بر عرض شورت وقوع دفع زی ویلیت وکسر دمی آدم رخت شوند وکسر دمی برکتی ها رو آورده آورید بجور کاملا خلقی اگر سر گوالتی اما این گوالتی که جوری اما دنبه از جوانه به گوالتی تیرخون و کاملا خلقی اگر سر هناری لحديثي كي أفهمي على اللي تجكله هنا ركع خلك بالعتو ده لسر... آدمي الدنيا, خوي خلقي الدنيا بركتي آدمي بونده بي. جا زور که بود زراعت و منوای بکاری اینها ولست. دبای ایشان فیه بیا خود با گوشت که خوره خلق حذیلی و استراحته گران بیه. بلامن ازش چون که شر نمی نو خلق ایشی پینی. البته چند پنجایه گیکری. که الان آموزه با خلق گوشت خوردن و استراحت و زراعت و آوادانی. بلامیتر کسبیسی به ازش نمی چون از آموزه واpermata sama hadithika afalma wa yuhliku Allah fi zamanihi almila kullaha illa lisab hadchi dinha hada dami ifalana wa chi illa isamna min khalqta amhamu mu'jiziyamhamu da salati khwa al'asman wa ithabi lna jeta akhwaro hadchi hanase kaafir ytabadami ruhi جا اما جو کوم فرمان ام باوری تامن بموجدو بلانی پیغمبری خو احی صلی الله علیه وسلم که هموچون خو به فکر دو اوادت دی دلنیاش تنهال اسلام رگی اخیلی مر وفاتیا ولا تنهال ثای اسلام شخ خلق کا خسته و همو ان برنامه پروپوتانیک امر شختی به غلطاتی عاقبته کی به چيبت کانیک هکومله دجالک خاونتی ابي دجال انا هرهمو لبردمی راستی هر هم وتشوک دارن و آخری اعتراض کرد که آن برنامه پروپагانه تنها عذاب و اشک جونه هامتی بوم رو فعالی دننه بس تنها برنامه ای خواه کرتوانی رو فعالی لمه متشکل ما نه لمه متن متشکل میکتیاتی رضگار کو قتالی کرد. پیغمشت آسمان در و مسلمان من امتی احرازهم الله من النار دو جمعه ل امتا کم خواه یونا حل آجر حرامی کند نالف سوتند قدر عصابه تغذلهن ياكم جماعة كاتن بوهند الثاني غزاكن أو كياكم جاتو بوير غذايكم وعصابه تكون مع إسحني مريم أو جماعة شكل جر إسحائيكوري مريم اللي آخر زمان الجهاد كانوا لا ريد الجال وثلا فمن أبدو أنا قد أهجر ناس سطينة ومن دوالي الأجر كوتينة إن شاء الله خوي قربو ما بغيرت And we will tell you, the God has no quest, his evil will never be seen, you won't czego od say it will never be seen by God. So here, the God of didn't care, between the intellectuals andって自己's ideas. Be good to see what the whole هنا حديث أما أجبهك حوصى الله فالأذامين لأنه صلى من الحديثة الصحيحة كإمام أحمد وأبو داود رواية أكرر صحيحة من صغير شاهده وفرمه فيمكث في, أر في الأرض أربعين سنة بغمصر فماذا صار إيسا لفالأذامين لتوفى ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون فهذا عن وفادك أو مسلمان أنه يجي لفلك إيسا تشل صار أخلك بم إصراحة أجري بمخوشي أجري أو محمدي مهديك رضا ورحمه اخويا بلا مفاتات شي صاره من تخلق بو افراحته خوشي ايت قال حنوا مشكله نعملنا خوشي نعملو وقت اوقات الجيان خوش ابيد لدواء افتاج ديال الجنديني ومنالي ابيته قالوا فاتي شكل لهني الرواه تاثر من اما قبرك يغمل صافه لم اما ابو بكر اما عمر ايره بتاله ديال عليا انيجدوكا رجا نداو كتيكلوا بيدجد هذه الرواه اما شباكه كايسالته نش قبرك يغمل والصلاه فينا اخويا الفرب انرجي R. Isisen abelson known about the её creator in Hростie. R. حق after the first time he has theключен B. R. Iscion came during the previous birthday that he wrote the drama of Muhammad's father who developed the incident into the Selah